نشيد البلبل الليله طربنا سهر السهر السهر نشيد البلبل الليله طربنا دموع فرحنا ورى نشيد البلبل الليلة طربنا دموع فرحنا ورى هدبنا دوم خمرة. هلا بنا ونذ الزهرة سكارمها دوم دون هلا بنا ونذ الزهرة زهرة زهرة زهرة له له محيت الدنيا هالليل تبسم هي والله هي والله وعندها الحب ضاع نسر الهام هي والله هي والله فخرك العربي مسلم أعجم الفت والحلم على الواقع تترجم هي والله هي والله ألف عنده النوجة والدار وما دموع عفراحنا غرجه تبان عقد حفل المسرة هل بموالد الزهرة عقد حفل المسرة هل بموالد الزهرة نشيد البلبل الليله طربنا نموع عفر نشيد سكرنا دم خمره سكرنا لفت بنتنا بالمختار ومّا هي والله هي والله لفت اللي بحجمها ماكو حرمه والله هي والله مثلها تجينا من وينا يا عظمى هي والله هي والله وبعد مولدها باني لدهر عقمى والله هي والله مثلها ما خلد سبحان ربنا عفرة احنا غرقها نحبها على الفطرة هلا بما ولد الزهرة نحبها على الفطرة هلا بما ولد الزهرة, الزهرة نشيد البلبل الليلة قرمنا دموا عفرة شيل بول بول الليل فربنا دموع الفرح ما أعلها دملا سكرنا خبر سكرنا خبر ما طائر ولينا لطفر فارس بلاسلاح. هي والله والله. وصلت الهسم وبجهود وقفا. هي والله هي والله. طهارة انصع من القمر لولاح ما نوصل أدنى بفضلش لو بدي دموع فراح نغرق هدبنا ما كانت شعالي قدرة هلا بما ولد الزهرة ما كانت شعالي قدرة هلا بما ولد الزهرة زهرة زهرة زهرة نشي للبلبل الليلة طرغنا دموع فراح نغرق هدبنا نشيد الملغون الليلة قربنا لو مع صراحنا غرب سكرنا سكر ما دوم خمرة هلق مولد الزهرة سكر ما دوم خمرة هلق مولد الزهرة سهراء سهراء سهراء مرار الدنيا لو ينصب علينا بين الجنب تعرفينا هي والله خصيمك من نحبها وحقنا بينا هي والله منا كلنا اعلنانا هي ما يطب صح قلبنا دموع فرحنا غرق هدبنا شي جبنا جهره هلا بمولد ولد الزهرة شجبنها غلم جهرة هلا بمولد ما ولد الزهرة ما شيد البول الليل قربنا دموع فرحنا غرق هذا سكر ما دون خمرا هل ringsم سكر ما دون خمرا هل ringsم وليت الزهرى سهران يا آل يا أظهر وعزال هي والله هي والله يا من هل أتمد حتكم أولى هي والله هي والله شخص طال اللي يبغبكم شخص طال ولكن قبل منا بحشرة أعمال حمد لله اللي أتباع انتخبنا دموع فرحنا غرقها تبنا دار بكم ماني هلب هلا بمولد الزهرة دار بكم ماني غيره هلا الزهرة نشيد البلبل الليله قربنا ما دموع فرحنا مره من هدفنا نشيد البلبل الليله ما دموع فرحنا مره من سكرنا دوم خمره حلبنا وني بالسهره سكرنا دوم خمره حلبنا إذا أنتوا درعيه للبيت وحصني والله, والله ما في يوم الحشر حزني هي والله هي والله سقر ومات مسني هي والله هي والله ما تدني يمي وما تمسني ولا ينده من منظر ذهني ابو ولاد ننجح وناخذ كتبنا دموع فرحنا غرقت هدا بلا نعمة كبرى هلا بمولد الزهراء ويلا يا نعمك كبرى هلا بمولد الزهراء <تصفيق> <تصفيق> نشيد البلبل الليله قرمنا دمو عفرة احنا ورّبها دبنا نشي جل بولفل الليلة قربنا دمو عفرة احنا ورّبها دبنا سكر ما دون خبرة هلبنا ولد الزهرة سكر ما دون خبرة هلبنا ولد الزهرة